وَلَمَّا جَاءَهُمُ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا ۚ وَلَمَّا جَاءَهُمُ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ وَكَانُوا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا وَجَدُوا الْهُدَىٰ ۙ اعْتَرَفُوا بِهِ ۖ فَمَن كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين بئس ما أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بيتس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أَيُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَيُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبِأَيِّ غاضبا على غضب فباتوا بغاضبين على غضب وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين واذا قيل لهم امنوا بما أن الله قالوا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وَرَاءَهُ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا قُلِ فَلمَ تَقُتُلونَ أَم ب أَ الله مِ قَبلَلُ إِن كُ تُم مُؤمِنين قُلِفَلمَ تَقتُلونَ أَن ب أَب الل وَلَ قَدَ جَ أَكُم مُسَابِبَيّنَاتِثُمتَّخَُّم العِجْرِ وَلا تُومُ الْعُجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ فَتَّخَذْتُمْ الْعُجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ فَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ فَخُذُوا بقوة واتمعوا قلوا ما آتيناكم بقوة واتمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا قإماَا وَأُسْهُُ فِي قلوبهم العدل قُلُ بِهمُ العج لَكُصْرهِ قُرذِ السَّمَاَ مُركُ بِهِ إمَُكُ إِ كُ تُم مُؤمِنين قُرب السَّمَاَ